بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تل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 سيرون وقال لَوْ مَا اسْتَأْذَنَ الْمَلَائِكَةُ فِيكُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ رغو <تصفيق> الناس Oh! so much. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُ إن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 One time. 119. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسلو قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللحنة إلى يوم الدين قال رب وَلَئِنْ أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وإن جاء وعيون ادخلوا بِسَلَامٍ بسلام آمين المتقين في جنات عيون إذ بسلام آمنين ونذن. وما هم منها بمخرجين نبع of حق فلا تكم من القانقين. قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا ضاب. تَبْيَأَ أَنَّ بَارَضٌ وَلَا يَرْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فاض الائتلاف ولين منفنتقم منهم وانهم ما الذين من موين وقال قد فأخرت وهمص مصبحين فما إنا ربك هو الخالق العليم ولا قد أعتينا من المكانين. I'm oh. cool. بحمد ربك وقوم من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين